هل تعرف كم تغسل كلاك في اليوم بدون مواعيد وبدون فتح ملف وبدون واسطات ولا بكاء عند الناس الله يعافيكم جددوا لي الملف قربوا لي الموعد بدون هذه كلها تغسل في اليوم الواحد ستة وثلاثين مرة تعرف كم يغسل غيرك مواعيد وتعب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 ما دمتم فوق الأرض، فالفرص عندكم، والذي نفسي بيده يوم تبلغ الحلقوم تسحب منك الصلاحيات كلها. أبتوب ربي ارجعون تبكي الدم. يقال خسأوا فيها ولا تكلموا. فوالذي نفسي بيده ستذكرون هذه الكلمة. كل من الناس كل من الناس كل من الناس